بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون على يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبون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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وَأَنَا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عذت بني إسرائيل قال فرعون, وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستبعون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 قال أبلو جئتك بشيء مبين قال به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يده فإذا هي فيضاء للناظرين قال للملأ حوله إنها وكن بسحره فما تأمرون قالوا أرجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لليقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نستبع السحرة إن كانوهم الغابين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحو الغالبين قال نعم وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزهم تبرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصافف إذا هي تنقب ما يأبكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربنا كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون له قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقذبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائل حاشرين إنها غبائلة شرمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وعرفناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعين قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدي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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لِأَبِيهِ وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسلاما فنظل لها عَاكِفِينَ قال هل يسمعوا لكم إذ تدعون أو ينفعوا لكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والفقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي من ورده جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم يبعثرون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا يرهم فأعمالهم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وغزلفت الجنة للمتقين وغرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون مَكِثُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَمَنْ فِيهَا يَخْتَصُّونَ تَمَنَّيْتُمْ إِنْ كُنَّا لَفِي مُبِينٍ إِذْ نَسَوْتُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا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 وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني وما معي من المؤمنين فأنجلناه ومن معهم في الفلك المشحون ثم أهرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 واتقوا الذي بِمَا بما تعلمون أمدكم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وبنين وجنات وعيون إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعرت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأملكناهم إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه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 فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 أنصرنا الآخرين وأنصرنا عليهم مطرًا فسأ مطر المُنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بهم روح أمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسال عربي مبين وإنه لفي زهر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منبرون أفبعذاب لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء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 الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء